سنرحم ونحتفل <سؤال> تعالى من شعور يوم في اعمالنا اللهم انزل وعلى هذه الاله الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا الله عليه واله وسلم اللهم لا يعذبنا الا ما انت لنا ما بعد يخرج في جلال شاء الله جوس المسجد ستكون كذلك يوم السفق والأحض بعد صلاة العصر سيكون شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد المعطي الرهاب رحمه الله تعالى الاثنين والثلاثاء بعد العصر شرح كتاب يعطي سؤال وجواب العقيد الأربعاء والخميس شرح كتاب وصول السنة إمام يهد السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإن شاء الله فيها الخطاب سوف يقوم بنوفير الكتب لكل مساحة معنا هذه الدروس أما بالنسبة للدروس المساء نحن كلما قلنا أردنا أن يكون الدرس بين المغرب والعشاب ولكن معه لك وقالوا لوقت أصبح للطويل فأنا أفضل أن يكون بعد صلاة العشاب سوف اقيم درس يوم الاحد الاول يوم السبت بعد صلاه العشاء وسوف نتحدث فيه عن قصص القران الكريم الدرس الثاني سيكون يوم الثلاثاء بعد صلاه العشاء شرح كتاب متن الاحكام وان شاء الله الدرس يوم الخميس أو يوم الاربعاء سيقوم بشيء الله سبحانه وتعالى درس دروس التفسير سوف نبدا بكتاب أفسير الشيخ سعدي رحمه الله تعالى سوف نبدأ من أول سورة في الفرات نفس اليوم القصص الكرآلي شاء الله هذه السلسلة سوف تستمعوا معنا عاما كاملا أو أكثر من عام فنحتاج إلى صبر وإلى رجال وتعلم إذن الله أنك هذه الدروس تتعلم ما لم تكن تتوقعوا يعني يا أخوة ليس المراد القصص القرآني أن نعجلها بعد ما تستمع الأقصة تعجبها لما أنزل الله عنه وقال لهذا القصص إنما هو تربية لهذه الأمة فسليت كل أمر بأمور حياته بعد ما تدرس القصص القرآني كل أمر صدقته واقعة وقص بدل تنتبق معه وثمان لنبدأ وصلت الله ولا مقدمة للقصص القرآني لن نتحدث اليوم على أي قصة بس سنبدأ اليوم بشكل آخر فعلى عمور عن تقديمه لهذه السلسلة أولاً نقوتي في الله ما المراد بالقصص؟ لما احنا نقول قصص القرآن، إيه المراد بكلمة القصص في اللغة؟ القصص في اللغة يقوتي في الله هو تتبع الأثر إبعاً القصص في اللغة تتبع الأثر ومنه قول الله عز وجل فقالت لأخي قصي وصيح عند تنفع هذا الصندوق الذي أرقته في الياب ومنه قوم الله عز وجل فارتد على آتالهما قصصا بإتباعه إيه؟ بالأخداء وفي الإصطلاح يقول الإكلام مواجه بالقصص في الإصطلاح هو الإخبار عن حادثة ذات مراحل يتبع بعضها بعضاً انا بحدد عن امور عن امر بس امر معين هذا الامر اخوتي في بالله ليكون عباره عن مراحل كل مرحله تتبع اخرى اسمها ايه اسم قصص هذا الهدف القصص الاله القصص القراني يا اخوتي الا بالله لابد ان نعرف قبل ان نتحدث في درس اليوم أن القصص القراني هو من هو اصل كل قصص وَمَنْ أَصْدَقُ من الله حَدِيثًا إبهما ما في قصص إخوة إلا أصدق من الهي من كلام وكلام الله نبارك وحاك لماذا إذا أخوة القصص القرآن أصدق القصص لأمرأك إما هو يقول لله القصص القصص لماذا؟ لأمرأك الأمر الأول أنه من عند الله عز وجل وَمَنْ أَصْدَقُ من الله حَدِيثًا بل هو اصدق القصص أنه من عند المولى تبارب وتعالى. الأمر الثاني يا إخوة في خلاف موافق للواقع. يعني رب واحد يقول الله تعالى كتب قص قصة رصة ليس لها دخل في الموجود بألب المخ. لكن القصص القرآن يا إخوة هذا أمر واقع ولذلك لأهمية هذا الأمر أخبرنا أن مولى وتعالى وصل طوره في القرآن الكريم لنستفيد من هذا, هذا الأمر ولذلك إخوتي في الله العلماء بيقول إن الكلام في اللغة العربية ينقصب إلى قسمين إلى خبر وإنشاء خبر انا بأخبرك بأمر قل لك وضعي أن حدث في مسجد الحق أو في شرح لذا قبلت أوليك فلان أنت لم ترى أنك سألت أنا الذي أخبرك بهذا الخبر قالك خبره اخوه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب وجربنا ناخد صدقه بعقد فلان ده موجود في المسجد واصلا كل ده مانيش اللي في المسجد موجود في المسجد وهو بالفعل كان موجود ده بالنسبه للخطر طب الانشاء, الانشاء هو طلب القمر أو النهي والله بالله معلش صح ده اللي هذا لا تفعل ده ما هو الا ايه دعوه انشاء هذه بأخوة خبر الله عز وجل للقصص لا يعتبر باب ايه؟ يعتبر من باب الخبر من باب الخبر لأن ربنا عز وجل يخبرنا عن أمر حدث مع نبي من أنبيائه أمر حدث في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمر حدث في من قبلنا فهذا أمر يخبرنا نورة واركة على العين طيب ماذا أفعل مع هذا الخبر إخوة إفلاك؟ هذا الخبر واجب التصديق ده خبر الألازم لابد, لابد إيه؟ لابد إيه؟ لابد إيه أم هذا الخبر ما ينفع شوه ربنا يخبرنا عن سيدنا موسى وقال مش عارف هو كان في نبسه موسى ولم أعرقه له هذا كده إيه؟ لابد هذا إخوة الله قد يخرجك عن طائرة الإيمان والشاك بس إيه؟ يقال لك رب تعز وجدي لذلك لما ديه مثلا حدثت عن المسيح الحجاب وتعلم بأنه موجود وحي كان الحديث بصائح مصنع والله طبعا احنا مشتورنا اوش ليه? طب هو الموضوع قاعد طب يأكل ازاي وانشهر بس احنا لا, لأ معلم اخوة كنت لانه لأ موجود. ليه لان جاءنا الخبر الصريح انه موضوع وحي. القصد. فنزل القرآن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة زمن كثير. فقالوا يا رسول الله ألا تحدثنا. فنزل قول الله عز وجل فالله نزل أحسن الحديث. يبقى القرآن الكريمة يقول أصدقوا الحديث وأحسن الحديث وأصدقوا ليه وأفضل تلك هذا كل يوحى الكلمة والقصص القرآن أعصب القصص هذه النقوة هي العلماء قسموا القصص القرآن بالنسبة للأشخاص الذين وقعت معهم أحدثة إلى ثلاثة أمسان ستجد القصص القرآن بالنسبة للأشخاص الذين وقعت معهم قصري في القرآن إلى ثلاثة أمسان الأول إخطة في الله قصص الأنبياء والموسنين. ربنا بيخبرنا عن نبي الله المسلم والله عيسى نبي الله إبراهيم عليه, عليه السلام جميعاً. إبداً إيه؟ له من إسم الأشخاص بنا بيخبرنا عن مين؟ عن أنبياء. وما حدث له من تبديد ومن علاجه مع أقوامه يعني ما نحن نتكلم عن, عن قصص الأنبياء لأن قص الأنبياء له بابه له بابه وحن طيب القسم الثاني إخوة الهلام حادثة أو واقعة وقعت مع أقوام قبل بيعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره الله عز وقبل لنا في القرآن الكريم لما فيها من العظل والعظات زي مثلا قصة أصحاب القابل قصة أصحاب الأخذون قصة بقرة قل إسرائيل وهذا أخوة فلا هو المعني بحديث أولا تقلم عنه إيه؟ في موضع الدروس القديمة المشاهد الله يدراره وتعالى أو القصم الثالث أخوة فلا حادثة أو واقع وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأهمياتها ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم زي مثل حادثة الإف حادثة الثلاثة لذين تخلفوا عن مزو التمو تقولوا دي قصص رب يتذكر في القرآن الكريم. لكن بتتعلق بمين؟ في أمام تاني قبل أنا وأنا في صحابة كانت في عالم نبي صلى الله عليه وسلم. في صحابة في عالم عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الموضعين دون هم لا هتكلمين؟ هم لا هتكلمين هم لا هتكلمين من مشاهد الله يتبار فيها. طيب أخوة الأن السؤال ما الهدف؟ وكل واحد يقول طيب يشرف عليه. اختموا القصص ديما. عايزيني فهموا ويركم لماذا القصص القرآني؟ نوعد طبعاً نجيب قصص ونوعد نحكي والب... لم لماذا هذا القصص المولى تبارك وتعالى ذكر الإجابة في القرآن الكريم فقال لقد كان في نصصهم عطرة يؤلل أجباب ما كان حديثه إفضار من القصص له عطرة صاحب العق إذا عنده عام، إغرى القصة، ما هو إيش يوعد والله ضربنا أدب أن صررت بقرة، والخطص، وإذا بقواف الرجل ضرب مرة جوزهم من بقرة، لا! ده ربنا ما ذكر هذا الأمر إخوتي بالله إلا لأمور لا بد أن تعيها. يبقى لازم أنا لما أقف، أمام أي قصة، وإيش كده أمر، أنا ليس عندي عاقف، لأنه عندي عاقف لازم أقف مع أقل إيه؟ وستجد إخوتي بالله إذن الله نبرك كيف سنقف مع كل حاجثة وقفة كثيرة؟ دور الله أشأل بأك هنا شوف في الأيضور دور الله أشأل بأك ماذا يجب ده ماذا يعني؟ بإخوتي في لاحسة تجي الأمور هي أمور بالإنسان أي من في الأمر؟ طيب الفوائد والدروس المسنقفة من القصص شوف إحنا خلنا كل قصة سنذكرها سنذكر منها فوائد يستفيد منها واحد في ثلاثة في كل نقفة حنفة لكننا عزيزنا عن رحيه الخوائد المستخرصة من القصص القرآني بصفة عامة يعني ربنا يقول لنا ليلة القصص ده لماذا ذلك القرصة أكثر على السابقين في القرآن الكريم لماذا أكبرنا عن هذه الأمور بصفة عامة لماذا لعدكم من الأخوة إلى أول الوقوف على سنن الله الكونية لما تجي قد تدادوا القصص القرآني تعرف أن لله سنن لا تتغير ولا تتبدأ والسنن كما مضق على من قبلنا ستمضي عليه إما تعرف أنه فيه إيه؟ أنه فيه سنن كوهي طيب أنا عايش في الحاجة وفي حاجة اليابان تعرف أنه هذه السنن الذي مضق على السابق ستمضي عليك أنت الآن يعني مثل الإخوة من كلام لما تجي تجد مثلاً إن الله يدفع عن الحق لما تعرف بحوة الله أن هناك صراع دائماً وأبداً بين الحق والباطن لكن من سنن الله عس وجل أن الذي يدفع عن الحق لا بد أن يؤيدك الله عس وجل ولديك لما تجي تنطل كده وتسقط الأمر على الواقع تنظر إلى حال الأنبياء مع أقوامهم تنظر إلى حال الصالحين وتسقط الأمر على الواقع تجد هذا الأمر ينطبق التمام أيضا يخفي في الله. في قاعدة يقول لمن جرب مده المجرب فهو مخرب أو عمره بعت الكلام ده تعالى خدنا لو انا سبت مثلا المايك ده وقعدت خبط فيه واقول مش شغال وجوح التاني اللي اسمه جاهلي مش شغال وجوح واحد رابع يقول لك انا شحاول اشغله يقول لي بقى انت كده في خلل باين الفرن شغال ولا مش شغال ولا شغال ولا انت بتجرب ايه للأمة. كل شيء يقعد يا ربي ايه? يا ربي تلاميذ. واثنشي الامة اخوتي تلادي على ترحيد الله. لأن في ربنا له كدس سنة بالجاور. من هذه السنة من اخوتي تلادي يا ايها اللي امنوا ان تنصروا الله ينصركم. ام ربنا فين? كل حاجة. كل امر من منور حياتي. اصر ربنا فين. تنصر رب الله تبارب وتعالى في العلم وتنصر يقول لي أمر من أمور حياتي طب لم ننصر الله عز وجل إنك رب أن ينصرنا يخالي منك علم تهادي سنة أتمعنا سنة يعني ماضية له أمتنا طب النصر إلا من عند الله للنصر هو مجموع عند أمريكا ولن ناتو ولم عند أي أحد من ناتي من عند الله حصر وباصر وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الله. ربنا حصل الله سوف أصحى عند الله تغربة تعالي. طيب إحنا عزلنا نغير الأمة وحال الأمة إِنَّا اللَّهَ لَا يُغَيِّرُهُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُهُ مَا بِأَنْفُلِسِهِنَ إحنا بعد أحداثة الحدثة تسئل عمي ثرعون وصل إلى أن قال أنا ربكم الأعلى ماذا حال ذلو مما وردوا الورق قال أمنوا أنه لا إله إلا تذلي أمانه بني من إسرائيل من المسلمين قال وقد عصيت قبل وأنت من المفسدين فجبل عليه السلام يأخذ بشكل من طراب البحر ويضعه فيه فيه حتى إيه؟ حتى لا أخبر الله عز وجل منه الدور والمورى ببدنك لتكون لمن خلفتها يبقى سنة ماضية المضاهر عز وجل يذل يذل من عصر بدأت الحسن بصدق عز وجل ومر موكيب الخليفة موكيب الخليفة إخوة إلاك؟ فيه بغيب بغيب التخطط كل برازين طبعاً بأهداز فقال الحصد البصري رحمه الله أبى الله إلا أن يذل من عصاك وإن تكتبت بهم البغال أو هملجت بهم البرازين فإن ذل البعصية في حلوبهم يبقى دي أخوانا سنة ماضية يبقى أنا ما أقول للخصص أخوانا أعرفها سنن والسنن لا أقول إيه لابد أن تكون عليه السنة ماطية كما موقف على من كان, كان قبلنا أيضا إخوتي في الأم من الدروس المستفى من القصص القرآن نعلم أن الله عز وجل يمهل للظالم لأمرين كيف أشكر ربنا بمهل للظالم لأمرين الأمر الأول إخوتي في الله في أزداد قياما على قيامه والامر الثاني لعل ان يتوب الى ربه عز وجل ويرجع يبقى انا عملت ذنب وسترني الله عز وجل لازم احط الامرين اما تركنا خواتي عشان ازداد طغيا حتى لما قال حتى اذا خذه لم تبارك وتعالى قررتني لاستغف فلأتوب إلى الله عز وجل يبان إنا يغض في لأكي عاقب يكون إنسان عاقب ولذلك يقول له أي واحد مثلا نظر إلى مرأة من جرد ما نسكر المرأة ودد جمجرح عربية خلبيتهم يرجع إلى ربي عز وجل تخبه متقصر وعلى عددنا عقبنا عز وجل فيننا إيه إذا أنا عتوب الله عز وجل. طب ايه تكن هذه يبقى الاخرى ان ربنا خلقك يا اما تستاد يا اما ترجع الى ربك عز وجل يبقى ايه ربنا بيطلب من الاقوام الظلمه انما اما ان يسادوا واما الايه واما ان يتوبوا الى الله ربهم تبارك وتعالى من الدروس والعبر التي ناخذها من القصص القراني أن العقوبة القذرية لا يعلم مبعد نزولها إلا رب البري العقوبات يخذت للقصد للقسمين عقوبة شرعية وعقوبة قذرية العقوبة الشرعية إخوة بالله هي الحدود إذا ربنا وضعها إلى بعض الظنون رجل متزود وزاند يرجع إلى أن يموت رجل شرب الخام يجلت قذف يجلت تسمع عقوبة إيه؟ عقوبة شرحية العقوبة القدرية إخوتي بالله تنزيب على العباد إذا عصوا ربهم عز وجل لكن أخطر ما في هذه العقوبة إخوتي بالله أن الإنسان لا يدري متى تنزيب العقوبة القدرية أعرف شيء؟ ما اعرفش انتوا كده توقعت تعملوا ينزل العقابه العداه والامر الثاني اخواته اللي انها اذا نزلت تعم الطائعه والعاصيه والصالحه والمفسد يبقى تاخد مين تاخد الجميع. يعني الزلزال لما يجي ينزل بيوت ولا بياخد كله لا بياخد كله يبقى العقوبه القدريه اخض الى متى نزلت لا يعلم أحد على وجه الأرض مكان يزوره ولما تنزل يتأخذ معها الجميع في الصحيحين في من الحديث أم المؤمنية زينا بإبقاء الشيطة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فزعا مزعورا وجهه ثم قال ويل للعربي من شر قد اختار لقد فتح اليوم من رد بي وما اتوجا مثل هذا وحقق لي السباق والابداع. خد المره ده حلوه وانت في قالت يا رسول الله سدد زين. ان وفينا الصالحون؟ فمن اولكم من الصالحين؟ قال نعم الى دخل الخبث. دخل الخبث ينزل الايه تنزل عقوبة رمب الجميع. لذلك يا أخوة أصعى تنقفل في الدموع. لما المرق تنزل عليه العقوبة القدرية ومع ذلك هو لا يشعر بها. يعني من يا أخوة قال لا يشعر بقلات. من في البلد لا يشعر بقلات. إخوة انظر إلى واحد أولاد عشر من عشر سنة يا أخوان لأصعب أمر بالنزل فيك العقوبة وأنت ولذلك أن قلبك تشعر فيها الله إذا واركت على اللي ما تدد يقول لأ يا أخوة هذه المقوبات وعاقى بها الماء ولكن سبحانه وتعالى يقول لأيه أيضا يا أخوة يقول لأ ولزال ليأخوة برضو بلسامنا لمدة يعني يعني أن ما جرى على من قبلنا سيجري لنا يا أخوة لبني إسرائيل ربناك واركت على قال له وأني فضلتكم على العالمين شوف, شوف فضلوا على مين ده بينا حصل لما ابتعدوا عن شرع الله, الله عز وجل عاقبهم الله على صوالين وابتلاهم وكتب عليهم الدين والشهاده الى يوم القيامه طب احنا خلاص ما فيش اشي احنا زيكم ده خير هم بكره هيتقتلوا وراحوا ياخذوا بالله خير هم الى تمسكنا بشرع الله طب روحنا شرع الله عز وجل لا احنا من بني يا أخوة ما وضع على غير يصع لنا اللي نرجع إلى ربنا فهو رب داخلنا. هل أن من الكروس المستفادة من القصص الكراني. ترغيب المؤمنين في التباة على الحق وأن العاقبة للمتغين. لذلك يا أخوة تأتي بعض الأحوات تجد أن الباطل يعلم يعاني أطبارهم من السابق ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله إلا من خلال إتابة الله التماركة. آخر أمر في الغسي اليوم. الأحدام الشرعية التي وردت في القصص القرآلية هل نحن كنزمون بها؟ يعني لما نجي مثلاً شو مثلاً قص المنى إسرائيل بقل المنى إسرائيل المرة عزي الأوحدة للنبي موسى إذا نروح البقرة وأخذ نسل من البقرة اللومي الرجل فأحيان الله عز وجل من قتل فلقتلني فلان فإن لو أجدنا واحد في النزع الأخير واحد قتل ودأى عبدالعا يعني مطمة في إدمائه هو بنوت وجينا سأل يا فلان من قتلت فلقتلني هل يأخذوا بكلامه أبناء؟ هذا الامر اخوتي في لا يدخل في ثلاثه امور ذلك برضو احنا لو ليك بس واحد ولا ايه يبقى الواحد عايز يدخل انتخابات يروح يخوض الانتخابات يقول لك ربنا مش عارف بيقول مش كده ده نبي من سيدنا يوسف عليه السلام قال تعال لي واللي طلب اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم من الطلب وطلبها وربها أن تأجيج علم على خزاء الأرض إني حفظ معاً نقول يا إخوة أن التي جاءت في قصر القرآن التي تنتسم إلى ثلاثة أقسام إذن أحكام الشرعية التي تنتسم إلى ثلاثة أقسام من قسم الأول أن يأتي الحكم الشرعي في شرع من قبلنا حكم الشرعي في شرع من قبلنا ويأتي في شرعنا ما يخالفه ومن في شرع من قرغانه لكن في شرعانه جعاكسه فلا نأفوذ به إذا ما نقبلوش لماذا زي مثلا؟ وبعد ذلك يخطر شرع من قبلانه ربنا سكر في الكريم يقول جعلني على خسن ربنا قد لكل جعلنا منكم شرعكا ومنها طب الامثلة على الامثلة على الكريم عندما أخوة قدم، أخوة يوسف عليه ومعه أخوه وأراد يوسف عليه السلام أن يقوم بعمل مكينة ليستبقي أخاه علمه فوضع عليه الإله والكلم ينطع بالكلمة في رحلة أخوه وقال ابو سن فما جزاؤه إن كنت الكاذبين؟ جزاؤه هو وجدة رحلة فهو جزاؤه طيب إهدت يا زادة؟ قال الكلماء أنهم قالوا نحكم فيه بشرعة نبي الله يعقوم أبو يعقوب ذا نبي هو من فكانت في شريعة يعقوم أن الرجل إذا سرق وسبكت عليه السرقة يكون عبدا لمن سرق منه واحد سرقة من عند المعز ممسك يبقى الرجل تأخذ المعزة بتاعته وداخل دمان دمان دمان عنه. لذلك لما وجده الاسواع الملك في رحلها اخي ماذا اخده عنده. خب هاده لا تقوله اخده من حكمنا. ولا حد استرق عندنا ايه؟ تخضع ايه؟ سبنغت الاسواع الملك في رحلها اخي ماذا كان؟ تخضع ايه؟ شرع من قبله شرع لنا؟ لا. أن ورد في شرعنا ما يخالفه فلا نأخذ به أيضاً يقرب لمي ثرى نبي الله يوسف عليه السلام عندما دخل عليه إخواته وخارقه له وسجده طب هل المزرحة مدفع على ملك نسفد له والذي في شرعتنا ما يخالفه أنا لو كنت أبراً أحداً أن يسفنا أمرت المرأة أن تسوي للمجموناه أن يقرأ على يسف أحد بأحد طيب نبي لنبي لسليمان قرت ورا بتعلم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل يجوز ان احنا نعمل تماثيل؟ ما هو ده ايه في القران اهو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل نعمل تماثيل وزي التماثيل نقول الله يخلق شرع من قبلنا شرع ربنا قبل. اللي انورنا بشريعه ما هو خلق لا لقدال ازاي النصوص اصلا اخبارنا اللي يصنع التماثيل دول الميت واحد يقول له مني الله مصف عليه السلام? ليقول اجعلني على خسائن الأرض اني حفيظ العليم. نقول اخوتي في الله ولكن وردع في شرعنا ما يخالفه. عندنا في الصحيحين. من حديث ابي موسى الاشعارين الله عنه. قال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا والظاهر ده بيحلف؟ إنا والله لا نولي عملنا هذا أحداً طلبه أو حرص, حرص عليه لن نولي عملنا هذا أحداً طلبه أو, طلبه أو كان حريص عليه لا وليه دميه صلى الله عليه وسلم هذا يبقى تقول له ما نحن نخذ بها في شرعنا ما هو خالفه، فلا نأخذ إلا نقبله الثاني يخرج إلا أن يأتي الحكم في شرع من قبلنا ويأتي الحكم في شريعتنا ما يوافقه يعني زي المسألة يا أيها الذين كتب عليكم السياء وكما كتب علي الذين من قبلنا حكم الشرق السياء فرض على من قبلنا فرض كمان عليك إبارة في شرعنا إيه؟ في شرعنا ما يوافقه لما نبيه النهو عليه السلام إبراهيم عليه السلام دخل على الحاكم مصر وأراد أن يزلل لسارة أو أن يأخذها لنفسي قال فتوضأ إبراهيم عليه السلام وقام يصدي يوضى ما يصدي يبدأ شرع من قبلنا ولكن وردك ما ليه؟ ما يوافق هل أنت أخوة في الله؟ الأول الثلاث قليات في شرع من قبلنا ولا يأتي في شريعتنا ما يوافقه ولا يخالفه. زي ايه مثلا? المجريش العابد. كم بيصالبه? ولو صمعت صمعت مرتفع. عشان نتعلم عن الماس. فجدكم متلن يا جريت. فقال اي رب. امي وصلاة. فاستمر في صلاة